من يطير رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرتلناك عليهم حفيظا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 وقال الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نطيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيب